وَق يَبناَا لَ قون أَفَزَيَ على فقال الذين كفروا لهم في <تصفيق> <تصفيق> I Thank mm -hmm. you. a él el... ni mm -hmm. اعمل إِنَّ رَبَّكَ لَهُ d right. a ان ساء فعله وما ربك بالظلم